ولو تتاملون وتتدبرون سورة الوروج وفيها ذكر أولئك الذين قتلوا المؤمنين بالحق ثم جاء في السورة وهو الغفور الودود باعتبار أن من تاب إلى الله تعالى غفر له وأحبه ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس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 فإن الله سيكفيكم من فضله إن شاء إن الله عليم بحالكم التي أنتم عليها حكيم فيما يدبره لكم وهذه الآية آية عظيمه تبين حال نجاسة المشركين وهي النجاسة المعنوية فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس أي خبثاء في عقائدهم وأعمالهم ونجاستهم أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنهم شيئا وأعمالهم ما بين محاربة الله وصد عن سبيل الله ونصرا للباطل ورد للحق وعمل بالفساد في الأرض ونشرا للرذيله وقوله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم وإن خفتم عيلة أي فقرا فقد كان المشركون يجلبون الأطعمة إلى مكة فخاف بعض الناس قلة القوت بها إذا منع المشركون منها فوعدهم الله بأن يغنيهم من فضله فأسلمت العرب كلها وتمادى جلب الاطعمه إلى مكة ثم فتح الله تعالى سائر الأمصار وتأمل في الآية وإن خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء تعليق للإغناء بالمشيئة لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان ولا يدل على محبة الله ولذلك فإن ربنا علقه بالمشيئة فربنا جل جلاله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب أما العلم والدين فربنا جل جلاله لا يعطيه إلا من يحبه ثم قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله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 ولا يخضعون لما شرعه الله من اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية بأيديهم أذلاء مقهورين فهنا عن يد أي عن قهر ودل وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما يعطونها بأيديهم ولا يرسلون بها على يد غيرهم. وهذا به أيضا عن إقرار بإنعام المسلمين عليهم بقبول الجizia منهم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بافواههم يظاهون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أن يؤفكون إن كل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 وجعل النصارى المسيح عيسى بن مريم إلهاً مع الله وما أمر الله علماء اليهود وعباد النصارى وما أمر عزيراً وعيسى بن مريم إلا أن يعبدوه وحده لا يشركون به شيئا، فهو سبحانه اله واحد لا معبود بحق سواه تنزه سبحانه وتقدس أن يكون له شريك كما يقول هؤلاء المشركون وغيرهم ولذلك نحن نسبح الله تعالى في الصلاه وفي خارج الصلاه ننزهه عما لا يليق به بما ادعاه اليهود والنصارى والمشركون من فوائد الايات اولا في الايات دليل على أن تعلق القلب باسباب الرزق جائز ولا ينافي التوكل يعني الإنسان يعمل بالرزق ويعمل يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في الآيات دليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد وإنما هو فضل من الله تعالى تولى قسمته ربنا جل جلاله قد قسم الأرزاق بين العباد والإنسان معمور بالسعي والتوكل على الله تعالى وأن يطلب المال بالحلال وأن يضعه في الحلال الجزية واحد من خيارات ثلاثه يعرضها الإسلام على الأعداء يقصد منها أن يكون الأمر كله للمسلمين بنزع شوكة الكافرين في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن تجرأوا على الله وتنقصوا من عظمته إذن هذه الآيات الكريمة يقرأها المؤمن وينتفع منها وثمت نصائح أولا الخوف من الفاق والفقر لا يمنع عن المؤمن من امتثال أمر ربه فإن الله تعالى بشر من امتثل أمره بالغنى فربنا قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم فالإنسان يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله تعالى ويعمل بطاعة الله تعالى وترك الذنوب باب من أعظم أبواب الرزق وتوجيه الأهل إلى الصلاة والعبادة وحفظهم ورعايتهم أيضا من أسباب الرزق ايضا طلب العلم ليس مبررا للفقر أو أن تكون عالة على الآخرين فكم من عالم وعابد كان من أغنى الناس بعض الناس حينما يكون في سلط العلم ما يجد يعمل ويريد من الآخرين أن ينفقوا عليه وهذا لا يصح وطالب العلم لا بد أن تكون له صنع أو وظيفة أو عمل حتى ينفق على نفسه وينفق على الآخرين وأن يغني نفسه بما يحتاج إليه من وسائل العلم وأيضا الإنسان يكفي نفسه حتى لا يتمندل به الاخرون فربنا قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء فالإنسان يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب الأمر المهم أيضا لا تطع العلماء في معصية الله ولا تتعصب لشيخ أبدا ولذلك يعني الإنسان لا يرد الحق لأجل شيخ ولا لتقليد أحد وان الانسان يجعل اتباعه لشرع الله تعالى وحده والان الانسان اتخذ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فكم من شخص يقع في البدعه وحينما تنهاه عن البدعه وتأمره بالسنه يقول انا اقلد فلان او انا اتبع فلان او انا اخذ برايي فلان وليس لاحد حق في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان يتجرد لله تعالى ويعمل لأداء حق الله تعالى هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته